بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عودا قيما لينذر ب أ س ا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أ ن لهم أ ج ر ا حسنا م ا ك ت ي ن فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م يقولون إ ل ا كذبا فلعلك باقع نفسك على آ ث ا ر ه م ان لم يؤمنوا بهذا الحديث أ س ف ا انا ج ع ل ّ ا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم أ احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا ام حسبت ان اصحاب الكهف والرحيم كانوا من آ ي ا ت ن ا عجبا إ ذ أ و ى ا ل ف ت ي ة إ ل ى الكهف فقالوا ربنا آ ت ن ا من لدنك ر ح م ة وهيئ لنا من أ م ر ن ا رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أ ي القزبين أ ق ص ا د ما ل ب ت و ا امدا نحن نقص عليك ن ب أ بالحق لهم فتية آ م ن و ا ب ر ب ه م و ز د ن ا هناك م هدى و ر ب ط على قلوبهم امر ا فقالوا ر ب ن المسجد رب ا س ا والاخر ق د ل ن في ا ه ؤ ل ا ء ق و م ا اتخذوا من د و ن ه آ ل ه ة ا خ ر و ي ا ل ي ه م ولكن افضل من م امر الله ك ذ ب ا و إ ذ ا اعتزلتموه وما يعبدون إ ل ا الله ف أ و الى ا ل ك ه ف ي ي ن سوف ي م ربكم من رحمه ويؤيد لكم من أ م ر ك م م ر فقا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين واذا غربت ت ق ر ض ه م ذات الشمال وهم في فجوه منه ذلك من آ ي ا ت الله من يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا وكذلك ت ح س ب ه وهم م أيقاضا ركود بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قال ق ا ل و ل ب س ن ا ي و م ا أو ب ع ض يوم ق ا و ر ب ك م أ ع ل م ب م ا ل ب س ت م ف ب ع و ا أ ح د ك م ب و ر ق ك م هذه إ لدينا ى ا ل م مساعده ويكون لدينا مساعده ويكون ت ل ا ي ن ا م س ا ع د ا إ ن ه م ان يظهروا عليكم يرجوكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا اذا أ ب د ا وكذلك أ ع ط ر ن ا عليهم ليعلموا أ ن وعد الله حق و أ ن ا ل س ا ع ة لا ريب فيها إذ ي ت ن ا ز ع و ن ب ي ن ه م أ م ر ه م فقالوا ب ن ونحن نحن نحن نحن نحن ن ح م نحن نحن نحن نحن نحن غلوا على أمرهم ل ن ت ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ب ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ب ن نحن نحن نحن ن ح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 س ا ع وقل ا ردا إلا أن يساء الله ذلك واذكر عسى ان يهدي ن ربي ل أ ق ر ب من هذا وشدا و ل ب ت و ا في كفهم ثلاثه م ئ ة سنين وازدادوا تسعه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 وقل ُِ الحق َُْ من ِ ربكم َُِّْ فمن ََ شاء فليؤمنوا َُِْْ ومن ََ شاء فليكفروا ََْْ إ ِ ن َّ ا أ َ ع ْ ت َ د ن َ ا للظالمين ََِِِّ نارا ًَ أ َ ح َ ا ط َ بهم ِِْ س صراطها َ وان َ يستغيثوا ََْ يغاثوا بماء َ كالمهل َُِْْ يسوله الشراب وساءت شركه ا إن ا ل ذ ي ن آمنوا و ع م ل و ا الصالحات إنا لا ن ض ي ه غير ر أ ح س ن ي ه ذ ا أولئك ل ه م د ن ا ج ر ي ت ح ت ه م ا ل أ ن ه ا ر يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا قطرا من سندس و ا س ت ب ر ق ط م ت ك ي ن فيها على ا ل أ ر ا ئ ك نعم الثواب وحسنت مرتفقا أ ض ر ب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعلام وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آ ت ت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاور هو انا أ ك ث ر من كماله وعز أ ن ف ر ه ودخلت ا ن ت هو ه و ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن ت بذاته أ ب د ا وما أ ظ ن ا ل س ا ع ت ق ا ئ م ة ولا ا ر د ايها ل ا ل ا صاحبه و ه و ي ح ا و ر ه أ ك ف ر ت ب ا م ل ا خ ل ق ك م ن ت ر ا ب ث من, من م نطفة ثم سواك قلبا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 و أ ح ي ط بتمره فاصبح يقلب ك ف ي ن على ما انفق فيها وهي ق ا و ي ة على ع ر و ش ه ا ويقول يا ليتني لم أ ش ر ك ب ر ب ي أ ح د ا ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبى واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما ان أ ن ز ل الله من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الارض فاصبح ه ج ي م ا تتروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا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 و لفضيله الدكتور ج م ن ا محمد ا ا ل ق ن أول راتب النابلسي ن ل موعد ووضع الكتاب. الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ص غ ي ر ة ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس إبليس كان من الجن ففسق عن امر ربي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين غدلا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق أ ن ف س ه م وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم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 وما منع الناس أ ن يؤمنوا اذ ا ء ه م الهدى ويستغفروا ربهم الا أ ن ت أ ت ي ه م س ن ة ا ل أ و ل ي ن أ و ي أ ت ي ه م العذاب قولا وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا ومن أ ظ ل م م م ا ذكر بايات ربه ف أ ع ر ض عنها ونسي ما قدمت يدا ه إ ن ا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ة أ ن يفقهوه وفي آ د ا ن ه م وقرا فلن يهتدوهدا أ ب د ا وربك ا ل ق ف و ر ذو ا ل ر ح م ة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعبد لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئدا وتلك القرى اهلكناهم لما اظلموا و ت ع ل ن ا لمهلكهم موعدا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 فلما جاوزا قال لفتاه اتنا غدا انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما أ ن س ا ن ي ه إ ل ا الشيطان ان اذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على اثارهما قصصا موسوعه م ن ا م النابلسي للعلوم ى أن ت م ا ع ل م ت ر س د ا م ي ه وإنك لا م و س و ع م النابلسي للعلوم الاسلاميه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 خذني ب م ا ن س ي ت و ل ا أمري ع ه ا ل ن ا ب ل ق ي ا ل ا ا م ف ل ع ل ه ق ا ل أقتلت ن ا س ل ق د جئت ئ ش ي ا م ك قال ألم لك إن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 و ت د ا فيها ج ذ ا ر ي يريد ان ينقض ف أ ق ا م ه قال لو س ئ ت ل ا ت ق ذ ت عليه أ ج ر ا قال هذا فراق بيني وبينك س أ ن ب ئ ك ب ت أ و ي ل ما لم تستطع عليه صبرا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 ف أ ر ا د ربك أ ن يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما ر ح م ة من ربك وما فعلته عن أ م ر ه ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسالونك عن ذي القرنين قل س أ ت ل و عليكم منه ذكرا إ ن ا مكنا لك الأرض وآتيناه من كل ش ر ك ب الهدى فأتبع ب ب س شركه دعويه غ ي ق ربحيه ذات مضمون اجتماعي ذ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 اتوني زور الحديد حتى إ ذ ا ساوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني أ ف ر غ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض و ن ف خ في الصور فجمعناهم جمعا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 ع موسوعه النابلسي ف ر ي ن ن ز ا قل هل ئ م ب ا أ خ ر ن أ م ا للعلوم س في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا و ه م ي ه اسماء ن ن و أ و ل الله ذ ي ن كفروا م ا ل ح س ن أعمالهم فحبطت أ ع م ا ل ن ا ب ل ا ن ق ي م ل ه م ي و م الاسلاميه ق ي م ة وزنا ب م ا ل ه ل ر ح ن ا ل ر ح قال ر ب ي إني و ه ن الهدى ع م م ن ش ل ر ك ن ب د ع ا ك رب ش غ ي ا و إ ن ي خفت ا ل م و ا ل ي م ن و ن اجتماعي ق ر ف من, من لدنك وليا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 فخرج على ق و م ه من ا ل م ح ر ا ب فأوحى إ ل ي ه م أن س ب ي ل ل ر ل و م ا ي ا يحيا خذ ا ل ك ت ا ب بقوة و ت ي ه ا ل ح ك م ص ب ي ا و ح ن الله ن من الحسنى وزكاة وكان تقيا. وبرا تقيا ب د موسوعه النابلسي ا مكانا ل م ع ل و م ح الاسلاميه أ ر ا ر س ن ا ء الله ا بشرا س و ي ا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 ف أ ج ا ء ا ل م ق ع د الى بدع ا ل ن ح ل ة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا ف ل ا د ا ه ا من تحتها أ لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وغزي إ ل ي ك بجدع الهدى ن ل ة تساقط شركه ن ي ا د ي و ر ي ه غير إن من ا ل ب ش ر أ ح د ا ف ق و ل ي إني ن ذ ر ت ل ل ر ح م ص و م ا ف ل ن أ ك ل م ا ل ي و م إنسيا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 فبرا ب و ا ل د ت ي و ل م ي ج ع ل ن ي ا ب ش ق ي ا ا و للعلوم س ا م ي ي ولدت ويوم أموت ويوم ي أبعت ح ا ذ ل ك ع ي س ى بن مريم ق و ل ا ل ل ح ق ا ذ ي ف ي ه يمترون م ا ك الله ن أن يتخذ منه و ل د س ب ح ا ن ه إ ذ ا قضى أ م ر ا ف إ ن م ا يقول له كن فيقول و إ ن الله ربي وربكم ف ع ب د و ا هذا صراط مستقيم ف ا ق ت ل ف ا ل أ ح ز ا ب من بينهم فغير للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أ س م ع بهم وأبصر يوم وأبصر و أ ي ت ن ن ا ل ك ء الله م اليوم و ن ضلال مبين يوم إن قضي الأمر وهم في مبين ذ ر م يوم ا ل ح س ن و ومن وإلينا يرجعون ن إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون ب إ ب ر ك ه ي ا نبيا ل ه د ما لا ي ه د ع و ل ا ي ب ص ر ولا ي غ ن ي عنك ح ي ه ي ا أ ب ت إني قد ج ا ء ن ي من ا ل ع ل م م ا لم يأتك ت ف ا ب ع ن ي أهلك صراطا سويا يا أبت لا ت ع ب د ا ل ش ي ط ا ن إن ا ل ش ي ط ا كان ن ل ل ر ح م ن ع ص ي يا أبت إني يمسك ا أقاف أن عذاب ا أبت أن من ل ر ح م ن ف ت ك و ن ل ل ش ي ط ا ن و ل ي ا ق ا ل أ ر ا م ا ت عن آ ل ه ي يا ا إ ب ر ه ي م يا إ ب ر ا ه ي م ل ن ا ب ل س ي ل أ ر ج م ن ك و ه م ن ي الاسلاميه ع ل ك لك سأستغفر ربي إ ن ك ا ن بي حفيا و أ ع ت ز ل س م ا تدعون من دون من الله و و أ د ع ا ل ح س ن بدعاء ربي شقيا شركه الهدى ع ت ز شركه دعويه ن ا ل و ي ر ربحيه وكلا جعلنا ا و و ب ذات ل مضمون من ر ت ن ا ج ع ل اجتماعي ل س ن صدق ل ا واذكر في الكتاب موسى الكتاب في انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من ج ا ر ب الطور ا ل أ ي م ن وقربناه نديا ووهبنا له من رحمتنا أ ق ا هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل إ ن ه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا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 أ موسوعه ل عَلَيْهِمْ مِنَ النابلسي للعلوم ن ح الاسلاميه ع نُوْحٍ وَمِنْ ذ ر ة إ ب ر ا ي م و اسماء ي ل وَمِنْ ل ه د ي ن ا و ج ل ح س ن ا إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت الرحمن خروا سبتدا وبكيا الله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 والجنات التي عدن وعد ل ر ح م ن ع ب ا ك ه ب الهدى غ ي ب إ ن كان و شركه دعويه ن ف ا ل غير و و ا إلا سلاما ل ه ز ق ربحيه ذات م ا م و ن اجتماعي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 أَوَلَا شركه ُ الهدى ْ ن َ أَنَّا ا ق ُ شركه دعويه ََ ل َِ ي َ ثُمَّ َ ر ربحيه ََْ جَهَنَّمَ ذات مضمون َ ل ْ كُلِّ شِيَعَةٍ اجتماعي َ ن َ ثُمَّ ّ ا ثم لنحن أ ع ل م بالذين هم أ و ل ى بها صليا و إ ن منكم إ ل ا و ا ر د ه ا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وندعوا الظالمين فيها جثيا و إ ذ ا تتلى عليهم آ ي ا ت ن ا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آ موسوعه ن النابلسي ق ه م من قرن أ ح ن أثاثا و ل ا للعلوم من كان ا في ل ا ل ر ح م ن و د ا حتى إ ذ ا رأوا م ا ي و و ع د ن ه الساعه فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر مكانه و أ ض ع ف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ا ف ر َ أ َ ي ْ ت َ الذي َِّ كفر َََ ب ِ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا وقال ََ له َ اتين ََّ مالا َ وولدا َََ اطلع ََ الغيب َْ أ َ م ِ اتخذ ََّ عند ِ الرحمن َِْ عهدا ًَْ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب متدا ونرثه ما يقول و ي أ ت ي ن ا ف ر د ا واتخذوا من دون الله آ ل ه ه ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم اسم تر أن الله الرحمن الرحيم فلا ت ع ج ل عليهم انما نعد لهم عبدا يوم ن ح س ر المتقين إ ل ى الرحمن و ح د ا ونسوق المجرمين إ ل ى جهنم عردا لا يملكون ا ل ش ف ا ع ة إ ل ا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إ د ا تكاد السماوات يتفطرن منه و تنشق ا ل أ ر ض وتحر الجبال هدا أ ن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أ ن يتخذ ولدا إ ن كل م ا في السماوات و ا ل أ ر ض إ ل ا آ ت ي الرحمن عبدا لفضيله القيامة الدكتور سيتعل محمد ا ل ن م ا فإنما ي س راتب ن ه بلسانك ل ش ر به ا ل م ت ق ي ن وتنذر ب ه قرما ل د ا وكم أ ه ل ك ن ا قولهم من ق ر ن هل تحس منهم من أ ح د أ و تسمع لهم ركزا الله أكبر الله اكبر ل ل